واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل, ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ومقامنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والاكرام اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم اشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وجوارحنا بطاعتك وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك يا عارم السر منا يا عارم السر منا لا تهتك الستر عنا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب العالمين يا فارق الحب والنوى اعط لكل امرئ منا ما نوى اللهم انا نسالك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك ويقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك واخبات المنيبين اليك وانابه المخبتين لك يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وحرر ارض فلسطين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا ودورنا واصلح ائمتنا وولاته وامورنا وانيد بالحق والتوفيق والتسديد امامنا وولي امرنا اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم كل إخواننا المستضعفين والمطهدين في دينهم في بلاد الشام وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة في مصر واكفهم شر الفرقة والاختلاف والتنازع يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوان, والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان واجعل عاقبه امرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران العفو والصفح والغفران والعتق من النيران من النيران من النيران سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين